deil la dom ana آخر نفس يا مقتدى بالدمنا وعليك بالدمنا وعليك ولحتى مات المقبره طلعت حييك نفس يا مقتدى بالدمنا وعليك بالدمنا وعليك ولحتى مات المقبره طلعت العاد حييك بالشهادة ديانا ايحنا اهل المدينة بالشهادة ديانا ايحنا اهل المدينة وصلنا نكبل عذاب ولا احنا جيش المنتظر وصلنا نكبل عذاب احنا جيش المنتظر مان غير النظام احنا اهل المدينه مان غير النظام احنا اهل المدينه نشرب لو النقص جمال احنا جيش المنتظر نشرب لو النقص جمال قنطابا هسه يا ابن الصدر طلعت ملايين طلعت ملايين شدت على المثن وتعبنا تحسين وتعبنا تحسين بس امرت يا ابن الصدر طلعت ملايين, قلعت ملايين والعتم لاين شدت كفنه على المجن وتعنى تحسين تعنى تحسين كربلا استعرض يانا يا احنا اهل المدينه كربلا استعرض يانا احنا اهل المدينه خدام خد لك يا ابن الطه نحن جيش المنتظر قد عملك يا ابن الوطن ونحن جيش المنتظر يا من رحنا القبر جدك بالقفان جدك بالقفان صرخة وعجل دمرت عباد لوثان عباد لوثان مشى يا من رحنا القبر جدك بالقفان خرخه وعجل دمرت عباد الاوثان عباد الاوثان نمشي كل ربع عينا يا احنا يا اهل المدينه نمشي كل ربع عينا يا احنا يا اهل المدينه ما بنسمع قطوع النحار هون احنا جيش المنتظر ان مقطوع النحار جيش شفت الزلم برض النجف ضحت بالارواح ضحت بالارواح بصدري يرعبهم رعب يا المهدلصاح يا المهدلصاح شفت الزلم برض النجف ضحت بالارواح برض النجف ضحت بالارواح, ضحت بالارواح اكسادر يرعبهم رعب يا المهدي الاصاح يا المهدي الاصاح ليل ما ما ادعتني انا أي احنا اهل المدينه ليل ما ما ادعتني احنا اهل المدينه قربك ابو مسافر صدور ولحنه جس المنتظر ما <مش> كان من سبب للمدينة اخراج والهندسه الصوتية ايسر الغراوي ايسر الغراوي